اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الكرام فإن الآية الثانية من سورة المؤمنون تقول الذين هم في صلاتهم خاشعون هي بحسبنا لخطبة اليوم بحول الله والله المستعان وإنا إن شاء الله لمهتدون هذه الآية تأتي بعد الافتتاح مباشرةً قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهي تأتي بعد الافتتاح مباشرة لترشد منذ البداية عن أهمية الصلاة في قضية الإيمان وفي عمل المؤمن الصلاة مهمة ودليل على إيمان العبد وهي من أعظم أعماله الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد هدم صرح إيمانه وقوض دعائم إسلامه فرض الله الصلاة على الناس كافة وفي سائر شرائعه لخلقه وطلب أن تؤدى في أوقات محددة وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يقبل تقديمها ولا ينفع تأخيرها فرضها الله عز وجل في الإقامة والسفر وفي السلم والحر وفي الصحة والمرض ولم يقبل في تأخيرها أو إخراجها عن وقتها عذرا قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وأجمع المسلمون على أنها فريضة محكمة من استراب في وجوبها أو شك في آدائها خرج من الملة وفارق الإيمان آخذين بظاهر الحديث الشريف العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وجماعة من العلماء لم يفرقوا بين من ترك الصلاة جحودا لها وإنكارا لفرضيتها وبين من تركها تكاسلا واستهزاءا واستكبارا لكننا اليوم قبل أن نتلمس ما يمكن أن ندركه من حكمة فرضية الصلاة أو الثمرات المباركات لآدائها أحب أن أقول أولا إن أي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى علينا لا ينبغي أن يتوقف آداؤنا لتلك الفريضة على إدراك الحكمة منها أو على الأقوف من أسرار تشريع هذه الفريضة فإن هذا يخرج بنا عن عقد الإيمان فعقد الإيمان بيننا وبين الله أن نطيع الله فيما ندرك الحكمة فيه وفيما لا ندرك في المنشط والمكره على السراء والضراء هكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على الناس وما كان لعقولنا القاصرة أن تناقش ربها وفاطرها وتسأله لماذا فرضت علينا الصلاة ولماذا كانت خمسا ولماذا حددت هذه الأوقات لأننا آمنا برحمة الله برحمته فيما يفرض وبحكمته فيما يشرع وما كان لعقولنا القاصرة أن تناقش ربها وفاطرها ولكن يجب علينا أن يكون آداؤنا لفرائد الله عز وجل يكفينا أننا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وإنني اليوم آثرت أن أتحدث حول هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون ليس مما أدعوكم إليه اليوم إلى الصلاة ولكنني آثرت أن تكون هذه الدعوة من أجل أن نزداد بها إيمانا وفي آدائها إحسانا حتى تكون لنا كرة عين كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمين بسمون الكرام, الكرام. إذا أيقنا أن كل آلة كي تطول حياتها ويحسن آداؤها لا بد لها من صيانة وكلما تناسقت أوقات الصيانة وانتظمت طال عمرها وحسن آداؤها وكلما كانت الآلة دقيقة ومتنوعة الآداء كانت حاجتها إلى الصيانة أشد وأشد لكن أعجب الآلات تركيباً هو الإنسان <تصفيق> إننا آية عجيبة من آيات الله عز وجل وإن عملنا لأعجب وأغرب هل هلاك من بين المخلوقات ترون مخلوقا يسمو بعمله فيفوق الملائكة الكرام أو أن يهبط بعمله حتى يصل إلى أحط من دركات الشياطين إلى الإنسان الإنسان فقط والذي يسمو بعمله يرفعه عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قارئ القرآن قال يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها منزلتك ودرجتك في علوك في الجنة عند آخر آية قرأتها في الدنيا وأتاك اليقين بعد ذلك ارتفع بعمله إلى <تصفيق> هذه العلا. وكذلك الإنسان يهبط بعمله عندما يكون مرائيا ومسمعا ومنافقا حتى يصل ويهبط ويحبط إلى أحط من دركات الشياطين كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا او كما قال الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قال المنافقين أولا فهم تحت الكافرين في جهنم فالإنسان وحده هو الذي يسمو بعمله ويرتفع حتى يصل إلى درجات الملائكة أو يفوق الملائكة بعمله الصالح او يهبط بعمله وينحدر ويسقط حتى يصل إلى أحد من دركات الشياطين يتصرف ويتكلم ويفعل ولا يدر ماذا يقول ولا يدر ماذا يفعل يلعب ويلغو ويضيع حياته ووقته وهو لا يدري أين مصلحته وأين الخير فيها هكذا كثير من بني الإنسان ومن بني البشر يفعلون إن الإنسان وحده هو الذي يتردد بين الطاعة والمعصية بين التقوى والفجور بين الصحة والمرض بين الصلاح والفساد الإنسان وحده يتردد بين هذا والله تبارك وتعالى وهو يلفت أنظارا إلى الآية العجيبة التي في أنفسنا نفس ألهمها الله عز وجل فجورها وتقواها قال وفي الأرض آيات للموخنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فإذا ما كان الإنسان كذلك يعيش بين هذه التضواع بين تضاع الخير والشر طائع احيانا وعاص احيانا تقي احيانا وفاجر احيانا صالح احيانا وفاسد احيانا مخلص احيانا ومراء احيانا فلا يكون هذا الإنسان في حاجة شديده إلى صيانه ومن له بذلك ذلك انه الله عز وجل خالقه ومنشئه ربه تبارك وتعالى هو الذي تولى الله بهذه الصيانة ولذلك لقد تعهد الله عز وجل للإنسان بهذه الصيانة فريضة الصلاة خمس مرات في اليوم يقف الإنسان بين يدي ربه وبين يدي مولاه في هذا يعرض عليه نفسه جسدا وروحا طالبا منه أن يعيد صياغته وأن يتولى رعايته وأن يحسن توجيهه هاتفا بربه دين الصراط المستقيم مستقيم. لو أنك لو تدبرت أيها المؤمن. المؤمن هذا الوقوف هذا منك, منك بين يدي مولاه أنت وأنت واقف بين يدي المولاك تتأطئ راسك إلى الأرض وضعت يمناك على يسراك على صدرك في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة وتتأطئ براسك إلى الأرض وتتلو آيات الذكر الحكيم وتدعو ربك تبارك وتعالى وتلح عليه أن يجعلنا يجيب دعاءك وان يحقق, يحقق رجاءك انت في الحقيقة انما انت تعرض نفسك على ربك فاذا ما كان وقوفك على هذه الطريقه فالله تعالى ينصب وجهه اليك ينصب وجهه اليك ينظر اليك فينظر اليك ينظر الى قلبك وفؤادك ووجدانك ينظر الى حالتك ان ت مريض ان تصحيح ينظر الى عقلك وفكرك ينظر ماذا تريد أنت أيها العبد الواقف أمامي ماذا تريد ينظر إليك أن تتعرض نفسك عليك من أجل أن تطلب منه أن يعيد صياغتك وتقويمك وأن يعينك على طاعته سبحانه وتعالى أيها المسلمون الكرام والإنسان في عراكة مع الحياة يلم بشيء مما يقلل مضاءه أو يفقد شيئا مما يدعف عذيمته فلابد له من عرض نفسه على رب لذلك كانت الصلوات خمسا وكانت متكررة خمس مرات في اليوم من أجل ماذا؟ من أجل الصيانة لقلبك ولشعورك ولجوارحك ولأفكارك بالصيانة هذه الصيانة أنت عندما تصنع آلة من الألاء أنت تضع لها كتالوج لصيانتها وحفظها والمواعيد والقدر الكمية التي تحتاج إليها مما تحتاج لها من المواد الخام وغيرها تضع لها أنت برنامج الصيان ربك تبارك وتعالى هو الذي صنع وهو الذي خلقك وهو الذي أوجدك على ما أنت عليه هو, ال... هو وحده سبحانه وتعالى على. الذي خلقك وصنعك هو وحده في مكدوره هو وحده أن يتولى رعايتك وصيانتك ولذلك فرض الصلاة وجعلها خمس صلوات في اليوم وقال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الاعمال قال الصلاة على ميقاتها أفضل الأعمال على الاطلاق الصلاة على ميقاته أما نحن الكثيرين منا يقولون ويتحججون ويقولون العمل عبادة نعم العمل عبادة عندما تبتغي به وجه الله عز وجل ولكن هناك عبادة تسمى فوق هذه العبادة إذا ما أتى ميعادها وحان وقتها بد ان تترك العبادة التي انت عليها من العمل وان تخدم على العمل الأفضل والعبادة الأفضل وتقيم الصلاة وتقف بين يدي الله عز وجل هكذا هو المفهوم. فإن كل الأعمال منوط قبولها بقبول الصلاة إذا قُبلت الصلاة قُبلت جميع الأعمال وإذا فسدت الصلاة فسدت جميع الأعمال وأول ما يحسب عليه العبد من عمله يوم القيام الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ونجى وإن, وإن لم تقبل وفسدت فقد خاب وخسر أيها المؤمنون الكرام إن حاجة الإنسان إلى رب يهديه ويعينه على ما يبتغيه ويدفع عنه ما لا يطيقه ويكفيه ما لا قبل له به حاجات دائمات متجددات فأين باب الله؟ وأين طريق العبد إلى مولاه؟ إنه الصلاة يناجي العبد بها ربه يرفع إليه حوائجه يبثه نجواه يقول بعد أن يقول الله أكبر, أكبر, أكبر يقول يقول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 اللهم صلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة من مثل هذه الأدعية احتارت الملائكة ان تكتبها وتكتب اجرها فامرهم الله تبارك وتعالى ان يكتبوا هذه بعض هذه الادعية وان يتركوا الاجر على الله عز وجل ان الصلاة طريق الانبياء الى الله والباب المفتوح الموصول بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى فهذا زكريا عليه السلام تعرض له حاجة لم تجري بها عادة وليست من سنة الحياة المعتادة انه يريد ولدا ومتى بعد ان وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وممن من امرأة عاقر لا تنجب فمن له بذلك إنه ربه تبارك وتعالى خالقه ومنشئه ولكن كيف يعرض حاجته عرض حاجته وهو قائم يصلي في المحراب واقف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى كما قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصلاة the theme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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام عرض حاجته ودعاءه ورجاءه وهو واقف بين يدي مولاه تبارك وتعالى فجاءته البشرى من الملائكة إن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مما جعل زكريا عليه السلام يتعجب من هذا قال رب أنا يكون لي Khulam! Khulam! وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية فكانت الإجابة من رب العالمين قال ربك كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فأنت أيها المؤمن لك حاجة إلجأ إلى ربك تبارك وتعالى وصل قم إلى الصلاة والجأ إلى ربك تبارك وتعالى واركع واسجد وابكي بين يديك وادعوه وارجوه, وارجوه وكن صادقا مخلصا سوف يعطيه كما أعطى زكريا عليه السلام في هذا السن المتقدمة رجل شاب شعره وانحنى ظهره ووهن منه العظم وامرأته عاقر لا تنجب ولكن هل هذا يعجز رب العالمين تبارك وتعالى ولم ييأس قال ربي هب لي من لدنك وليه يرسني ويرس من آلي عقوب واجعله ربي راضي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى, يحيى, يحيى الشاهد من هذا أن الملا أنه عرض حاجته وهو قائم صلي وأن البشر أتته وهو قائم صلي بين يدي مولاه طبارك وتعالى أيها المسلمون الكرام ولقد علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نلجأ إلى الله في شدائدنا ونستعين به على قضاء رغائبنا في أولى المعارف معارك بين معارك الإسلام والكفر, والكفر, والكفر في غزوة بدر الكبرى وجيش المسلمين على غير تعبئة وعلى غير, غير استعداد نظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المقاتلين ووعظهم ونصحهم وحرضهم على القتال وبشرهم بالجنة ثم انصرف إلى الله في دعاء ضارع وفي صلاة خاشعة حتى سقط رداءه من على كاهله وأبو بكر يسوي له رداءه ويقول يا رسول الله هو على نفسك فإن الله منجز لك ما وعدك فكيف كان المدد المدد من رب العالمين المدد. تبارك وتعالى له ولاصحابه اصحاب اصحاب كان المدد المدد كما في سوره ال عمران ولقد نصركم الله ببدر بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فوره هذا يمددكم ربكم ب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 هذه لن تعبد في الأرض بعد اليوم أتته الملائكة وجاءه المدد من رب العالمين تبارك وتعالى أيها المسلمون الكرام إن الصلاة تعين العبد وتقويه وتيسر له أمره قال تعالى وستعين بالص والصللا ص وإها كبيرة إلا على الخاشعين, على الخاشعين وكلما كانت مهمة الإنسان كبيرة وعمله شاقا معنطا احتاج إلى عون الله فأعده بالصلاة أرسل الله عز وجل محمدا إلى الناس دعيا إلى توحيد الله عز وجل وهم على ماذا يعبدون اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى ويعبدون الأهواء والشمس والقمر والشياطين من دون الله عز وجل وخصوص الله اختاره الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وبعد أن أحسن اختيار عنصره وصف مع دينه أمره بتحمل أعباء الرسالة ولكن أعطاه ما يستطيع أن يتحمل به هذه الأعباء ماذا أعطاه الله عز وجل؟ ارجع إلى صورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة هذا في الليل ان لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة هذه الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده بين هؤلاء القوم وهم على شركهم وكفرهم وأهوائهم وهي رسالة قطيرة عظيمة يعني تنوء بها الجبار الراسيات ولكن ماذا اعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من, من اجل ان يتحمل اعباء هذه الرسالة امره ان يقيم الليل قال الليل الا قليل قم الليل كله الا قليلا منه. منه. منه نصفه او انقص من النصف قليلا قليلا قليلا او اندص وزد على النص قليلا وقال له ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ما هو القول قال ان ناشئة الليل احياء الليل والقيام بالليل هو اشد ان واقوى مقيل اقوى ما يخيلك من العذاب والعقاب واقوى ما يعينك على تحمل على التحمل والصبر على على اذاء الكافرين والمشركين واستهزاء هم وعيناتهم ثم لم يدع له الليل فقط انما قال له النهار ايضا ان لك في النهار سبحا طويلة اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا هذا كان في بداية رسالته صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأوامر اوف بالله عليكم رجل طوال النهار يدعو الى الله هذا يسخر منه وهذا يسب وهذا يستهزئ به وال يقول كذاب. والاخر يقول الصابق. والاخر يقول المجنون. والاخر يقول الشاعر. والكاهن. ثم اذا ما جاء الليل. امره الله عز وجل ان يقيم الليل. وان ينصب قدماه لله عز وجل. عز وجل. عز وجل. من المنتظر اذا ما جاء الليل ان يستريح استريح من اجل عناء النهار لا لا يستريح ولكن الذي سيعينه على عناء النهار ومتاعبه واعباءه هذه الرساله هذا القيام بالليل وان ينصب قدميه بالليل امام الله عز وجل الذي قال فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ فرغ ثم لم يكن هذا من الليل فقط, فقط. اما النهار يا محمد إن لك في النهار سبحاً طويلة, طويلة. فأنا سائلك سؤال هل بقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاً لم يؤمر فيه بطاعة الله عز وجل او أنه لم يؤمر فيه بتسبيح الله عز وجل إذن الآية تماماً مع هذا الأمر من الله أن صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بفيش مكان آخر أبداً. هذا هو النهار وهذا هو الليل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو يا محمد فاتخذه وكيلة واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلة واعلم إن لدينا أنكال وجحيمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول اللي هو موسى عليه السلام فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به يعني منفطر بهذا اليوم كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ايها المؤمنون الكرام وعندما تعرض طاغية متكبر من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو جهل وهدده بناديه وبقبيلته وعائلة وما يملك من قوة أعطى الله عز وجل رسوله سلاحا لا يقاوم وأيده بجند لا يهزم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى او أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينتهي أبو جهل لنسفعا بالناصية ناصية, ناصية كاذبة ناصية خاطئة. خاطئة فليدعو نادية, نادية. سندعو نادية. الزبانية ما هو السلاح نادية. الذي أعطاه لنبيه نبيه. صلى الله عليه وسلم سلم. الذي يستمد منه الحماية حماية. قال كلا لا تطعه أسجد واقترب, واقترب. أيك أن تسمع كلام أبي جهل عندما ينهاك أن تصلي فقد قال له أبو جهل مرات ومرات قال له لا أراك تصلي عند الكعبة, الكعبة. الكعبة. الكعبة. الكعبة. الكعبة. وقال لئن رأيت محمدا مدن. مدن. يصلي عند الكعبة لأطأن على عنوخه بقدمه بقدمي. بقدمي. بقدمي. بقدمي. فلما جاء ذات مرة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وكريش, وكريش, وكريش. يمدون النظر إليه وينظرون ماذا يصنع أبو جهل أبو شهل. أبو شهل. فلما, فلما, فلما قال ألم أنهك عنها صلى الله عليه وسلم فاذا به يعود القهقري القرية. الى الخلف ويفعل بيديه هكذا ويرجع الى الخلف قالت له قريش ماذا قال رأيت بيني وبينه خنق دقا من النار وهولا واجنحا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنى مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تطيعه, تطيعه. واسجد واقترب أقترب. فإذا سجدت سجد. فقد اقتربت من ربك تبارك وتعالى والله تعالى, تعالى أقرب إليك من حبل الوريد. الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, قريب. أجيب دعوة الداعي دا. إذا دعان. دعان أيها الأحباب الكرام. الكرام وهذه مريم عليها السلام رب العالمين يجهزها لما ترمى به من العظائم إنها سترمى بأمر عظيم سوف تتهم بالزنة وهي الحصان الرزان, الرزان ابنة عمران وهي أخت هارون كما قال الله عز وجل وبين ذلك عندما أتت بوليدها عيسى عليه السلام <تصفيق> إلى قومه تحمله. تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فري يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه رب العالمين أعطاها سلاحا من أجل أن تتحمل الاتهام وان تتحمل ما يسمع بها بين اقرانها وعشيرتها وجيرانها وقومها قال يا مريم مقنطي لربك جدي واركعي مع الراكعين ومعنى أن تقلت لربها أن تديم الطاعة وأن تستمر على الطاعة لله عز وجل أن معنى القنود الاستمرار على الطاعة والدوام على الذكر الدائم لرب العالمين تبارك وتعالى أعطاها هذا السلاح وقال لها يا مريم اقلتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين فأمرها بالصلاة وهذا وليدها الصغير لما أتت به قومها تحمله وقالوا لها هذه المقولة فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا انظر ماذا قال عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية طفل وغلام في المهد ربما العالمين اوصاه بالصلاة ويتحدث وهو في المهد ان ربه تبارك تعالى اوصاه بالصلاة واوصاه بالزكاة ما دام حيا ونحن نعلم ان الرجل لا يكون يعني لا تكتب عليه الصلاة الا عندما يبلغ الحلم ويكون مكلفا يصل لصن البلوغ لكن هذا في المهد يقول هذا لقومه اني عبد الله اتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هذا قول عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ايضا يبعث الله عز وجل به الى متكبر يقول للناس انا ربكم الاعلى ويقول للناس ما علمت لكم من اله غيري فيكلفه الله عز وجل أن يذهب إلى هذه الطاغير موسى ماذا مع موسى عليه السلام معه عصاه فرعون ماذا معه, معه. يملك مصر قال أليس يملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا من موسى هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كان يقول هذا فرعون والله تعالى يكلف موسى العبد الفقير النبي الصالح كليمه سبحانه وتعالى أن يذهب <تصفيق> إلى هذه الطاغية طب أي سلاح يستطيع موسى عليه السلام أن يتحمل جواب فرعون ورد فرعون الله عز وجل أمره بالصلاة لما ناد عليه فطور سيناه قال له أنا إني انا ربك, ربك فاخلعن عليك, أنا عليك إنك بالوادي المقدس طوح سطوح سطوح وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يوحى إنني انا الله لا إله إلا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكادوخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها والتبع تبع هواه فترضى فبماذا أمره الله عز وجل من أجل أن يلقى فرعون أمره أن يقيم الصلاة وأنها أعظم الذكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أيها المسلمون الكرام إن الإنسان في حياته لا ينفك عن وهن في جسده وفطور في حواسه وضعف في أدائه وضيق في صدره وحرج في صدره وفي, صدره وفي, صدره وفي, صدره وفي, صدره وفي نفسه فلا تسأل عن الصلاة علاجا لكل هذا الصلاة هي العلاج لكل هذا كما بيّن الله تبارك وتعالى الصلاة هي العلاج الناجع والدواء الشافي عندما يكون الانسان يتعرض لهذا كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون رب العالمين يقول يا محمد احنا عارفين وانا اعلم ان نك يضق صدررك بما يقولون, يقولون. نعم كان يضيق صدره بما عليه قومه من كفر وعناع وعداء واعتداء واستهزاء وسخرية وأذن يقع عليه وعلى أصحابه فبماذا أمره الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أقول قولي هذا, هذا واستغفر هذا الله العظيم لي ولكم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 إن من خلال التي طبع عليها الإنسان خفته في مواجهة الحياة وتقلبه فيها وعدم استمساكه قبالتها فهو مطالب دينا ودنيا أن يكون أكبر منها وأن يعلو فوق متطلبات الحياة لأنه الحياة من الممكن إذا تركت نفسك لها من الممكن أن تعرضك للهلكة فتهلك بين حزن مطغن أو فرح قاتل قاتل. او حزن قاتل, قاتل وفرح, قاتل. وفرح قاتل. مطغي فأنت مطالب, مطالب أن تكون اكبر من الحياة, من الحياة. متطلبات أمامك. أمامك أن تتراها في حياتك اليومية البيت. أنت مطالب, مطالب أن تكون من أكبر, منها. اكبر منها وأن تكون أعلو فوقها. فوقها وأن تكون أقوى منها أنت مطالب, منها. مطالب بهذا حتى لا تهلكك بين الحزن القاتل وبين الفرح المطغي والصلاة هي الشفاء التام والدواء الناجع والشفاء التام لهذه الأشياء قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون المصلون الذين يدومون على صلاتهم لا يضطربون ولا يتذبذبون بين دواعي الخير والشر الصراء والضراء عندهم سواء من مدحهم زمهم عندهم سواء على ثبات وعلى يقين بين الله عز وجل هذا الإنسان بطبعه خلق هلوعا عنده هلع عندما يدركه الخير يمتنع على العبادة ويتكاسل عنها وعندما ينزل عليه الشر يمتنع عنها أيضا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا طائفة واحدة إلا المصلين مصلين فقط إثبت أوامر ينقرون صلاتهم يراؤون أو يسمعون بأنفسهم لا الذين هم على صلاتهم دائمون هؤلاء لا يتذبذبون ولا يتحولون ولا يتغيرون بين دواعي الخير والشر أيها المسلمون الكرام بالصلاة, بالصلاة, بالصلاة, بالصلاة في جانب, في جانب تزكية العبد وتطهيره, العبد وتطهيره وسموه ورفع درجته, درجته, درجته فحدث عنها ولا حرج, ولا حرج وكيف لا تكون كذلك, كذلك وربك تبارك وتعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا بالصلاة كمثل نهر غمر أمام بيته أحدكم يغتسل فيه في كل يوم خمس مرات وهل يبقي هذا الاغتسال من أوساخه وأضران جسده شيئا قالوا لا يرصور الله يعني لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن نهرا غمرا أمام بيت أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات قال هل يبقي ذلك من ضرنه وأوساخ بدنه شيء قالوا لا لا يبقي هذا من ضرنه شيء قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يمحو الله بهن الخطايا والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون أي من الذنوب والمعاصي والتفريط تفريط فاذا ما صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون يقول. فاذا صليتم المغرب غسلتها زمت تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء بعدها ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت ذنبا فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى فلما فرغ من صلاته قال أين السائل؟ قال انا يا رسول الله قال اصليت معنا? معنا. قال, نعم. قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. بهذه الصلاة غفر الله عز وجل له ذنوب عندما تنظر ننظر الان الى الامة وقد اضاعت الصلاة عباد الله. وكان سبب اضاعة الامة للصلاة اتباع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. واتباعوا الشهوات فسوف يلقون غاية. انني احزن شديش جدا عندما أمر على الناس على المقاهي وأمام أبواب المحلات وفي الشوارع والملاهي وأمام التلفاز والمنادي ينادي عليهم الحي على الصلاة حي على الفلاح لا يستجيبون ولا يتحركون ربما ينظرون بأعينهم إلى الناس وهم يصلون ولا يستجيبون الركون. العجيب في آيات سورة المؤمنون أن الله تعالى قال كد أفلح المؤمنون وجاء بأول صفة وأهم صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر صفات أخرى للمؤمنين وختم الصفات بالصلاة ايضا ختم هذه الصفات بالصلاة قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوسة هم فيها خالدون هذا من أعجب ما يكون وكأن هذه الصفات الذين هم عن الله معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون ولأمانتهم وعادهم رعون كان هذه الصفات بين الصلاة في البداية والنهاية لا تقبل من العبد أبدا إلا إذا قبلت منه الصلاة فإذا قبلت صلاتك, صلاتك قبل صيامك وحجك وعمرتك, وعمرتك عمرتك وقبلت حسناتك وإذا ضيعت الصلاة وفسدت الصلاة فسدت سائر الأعمال فأي خطر يعرض المؤمن نفسه لا, نفسه لا أي خطر يعرض الم المسلمون أنفسهم لا يضيعون الصلاة ويعيشون على غير ذكر الله عز وجل لن تنتصر هذه الأمة ولن تقوم لها قائمة حتى تغير الصلاة بانفسها. وتقيم هذه الصلاة. كما امر الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال قال. الذين ان في الارض اقاموا الصلاة. الذين ان مكناهم في الارض ما هو عملهم. اقامة الصلاة. ان يقيموا الصلاة ازا مكنهم رب العالمين في الارض. فهل اقمناها? اقمناها اقمناها. هل اقامت الامة الصلاة ما اخبار النساء في البيوت والفتيات ما اخبار هؤلاء ما اخبار غيرهم حتى في صلاة الجمعة لا يصلون الجمعة سبحان الله العظيم ايها المؤمنون الكرام واختموا بهذا والحديث طويل ولا يكاد ينتهي حول هذه الاية ان الصلاة من اجل ان تعلموا باكورة العرض واستفتاح في يوم الاهوال واستفتاح ويستمع إلى هذا الحوار الدام الأليم المحزن الذي يدور بين طائفتين بين أهل الجنة وطائفة أخرى في لزة من أهل النار كما قال تعالى في آخر سورة المدسر قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ماذا قالوا؟, ماذا, قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا كنا نقتل, قالوا كنا نقتل قالوا كنا أو, نصرق أو نصرق أو نزني, أو نزني؟ لا لم يقولوا وهل القتل إجرام والسرقة والزنا إجرام أم لا إجرام لكن له عقوبة, عقوبة وضعها, الشر. وضعها الشر من قتل يقتل ومن جرح يجرح ومن فقع عين أحد فقعت عينه ومن سرق تقطع يده بشروطها ومن زنى الأعزب يجلد ماءه ويغرب عام والآخر الثين يرجم بالحجارة حتى الموت إذن هنا حدود وهي كفرة لكن الصلاة من أضاع الصلاة ما عقوبتها في الدنيا? دنيا. هل هناك حد لها? يرجم او يحد او يجلد او كذا او كذا? لا يوجد لها حد. ما فيش غير المرتد فقط له حد. لكن ما فيش. لكن انظر الى هذا العداف في الاخرة. رب العالمين وصل هؤلاء الذين سأذكرهم لكم ان هؤلاء هم المجرمون الحقيقي هو ده الاجرام الحقيقي ان الرجل تارك للصدق رجل لا يطعم المساكين رجل يخوض مع الخارضين رجل لا يكذب بيوم الدين اصحاب اليمين يتساءلون مع هؤلاء يسألونهم انتم ما سلككم في سقر ما الذي اودى بكم في قاع الجحيم ما له والسبب السبب. الذي أوصلكم إلى هذا الوادي في جهنم يهنم. وادي سقر قالوا لم نكن من المصلين صلين. ولم نكن نطعم المسكين دين. وكنا نخوض مع الخائضين دين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فضلنا على الحال على هذا الحال حتى أتانا الموت حتى أتانا اليقين انظر إلى ربك تبارك وتعالى ماذا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين مش هينفع فيهم الشفاعة مش هتكبل لهم أي شفاعة شف عدد الشفعاء يوم القيامة من أول الرسول عليه الصلاة إلى نهاية عدد الشفعاء فما تنفعهم شفاعة الشافعين طيب واليوم نحن نذكرهم يعرضون عن التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة هاربة فرت من قسورة يعني الت وتهرب من امام الاسد بل يريد كل مرء من منهم ان يؤتى صحفا منشرة يضرب على قلبه وقل لك انا قلبي عامر بالايمان الحمد لله انا كويس بين ابن رب العالمين اين الصلاة في حياتك اين انت منها وهو مضيع للصلاة صدق ربما ينظر الى نفسه فيرى في نفسها في نفسه انه افضل منك انت ايها المصلي وانه يضحك عليك ويقولك ابدعي لنا معاك. اعمل لنا كذا كذا معاك. كل هذا يحدث. رب العالمين يقول بل يريد كل امرئنا منهم أيوتا صحفا منشارة كلا, كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أيها المسلمون الكرام إن الصلاة تزكي المصلي وتطهره وترفع له درجته وتدسر له أمره وتجنبه ما يكره الصلاة هذا في ويجعلها في الناس لأن كان هذا دورها في تهديب الأفراد والجماعات فإن دورها في بناء المجتمع وتقوية بنائه وشد دعائمه وتنظيم شؤونه أفضل وأعظم فبيوت الله تضمهم تطلاق وجوههم وتتساوى صفوفهم وتتحازى مناكبهم وأقدامهم وتتساوى حركاتهم يتبعون جميعا إماما واحدا ينصطون لثلاوة يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده عند ذلك يهتحبون ويتعاونون ويتراحمون وتطلاق قلوبهم وأرواحهم عند ذلك تحفهم الملائكة وتدعو لهم وتستغفر لهم عند ذلك يكونون مؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو ضعيف قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان والآية شاهده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وفي الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال رجل قلبه معلق بالمساجد رجل قلبه معلق في المساجد يعني يخرج من المسجد يطرق قلبه في المسجد حتى يعود إلى قلبه حبه وحياته وراحته وطمأنينته أن يجلس في المسجد يذكر ربه تبارك وتعالى ما أسعد هذه اللحظات عند المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أريحنا بها يا بلال أيها المسلمون الكرام نصلاة إلى التشريف اقرب منها الى التكليف واي شرف, شرف يداني وقوف العبد بين يدي مولاه ومثوله بين يديه انه لقاء بخالق الوجود وواهي النعم ربما يعز عليك ان طلق مسؤولا كبيرا فيكون هناك من القيود والحدود والاستعدادات بقى لك شهر واستنى عشان حتقابل مسؤول كبير بتجهز سوبك ثيابك ومظهرك لا اخ لا كلمات التي سأتحدث بها بين يدي نجلا تلقى بشرا مثلك لكنه مسؤول كبير لكن انت بالله عليك كيف يكون انت بلقائك برب العالمين عندما تريد ان تلقاه لا حدود ولا قيود لقاء مفتوح انت الذي تحدد المكان وانت الذي تختار الزمان لا حجاب لا قيود لا حرص عليك На наванах لا سياب معينة. انما انت مطالب ان تكون طاهر السياب وطاهر القلب فقط. حتى لو كانت سيابك رفسك. الارض لك مسجد وطهور. في حق لك عايز تقابل رب العالمين تقابله. في بيتك كذلك. في عملك كذلك. الارض مسجد وطهور. اذا اطلت اللقاء كان خيرا لك. واذا اقصرت فلا حرج عليك. اي شرف يداني هذا الشرف. عندما تلقى تبارك وتعالى بدون قيود ولا حدود ولقاء مفتوح أنت الذي تبدأ اللقاء وأنت الذي تنهيه قال أحد العارفين لأخيه قال أتحب أن تدخل على الله بغير حجاب وأن تكلمه بغير ترجمان قال نعم ولكن كيف ذلك قال إذا كبرت ودخلت في الصلاة فقد دخلت على الله بغير حجاب وإذا شرعت تكرأ القرآن فأنت تكلم الله بغير ترجمان وأختم بهذا مما أريد أن أنبه عليه ربما تجد رجلا لا يصل وعنده من الأخلاق الطيبة والحميدة والحسنة مما يجعله يسارح في نجدة المكروب أو عيادة المرضى أول واحد واقف في الجنائز وأول واحد في الفرح وأول واحد يذهب إلى المرضى ويمد يديه وهكذا لكنه لا يصل وتجد في المقابل الآخر رجلا رجلا رجل يصلي, يصلي لكن عنده من السقطات والزلات ما يجعل الناس يقولون هذا الذي لا يصلي أفضل من هذا الذي يصلي وأنا أبين لكم هذا الرجل الأول خدعه الشيطان ليخدع به وضحك عليه الشيطان ليضحك به على الناس أخذ منه أعظم شيء الصلاة فلا بأس أن يترك له بعض الأخلاق الحميدة يضحك بها على نفسه وعلى الناس أما الرجل الثاني فعلته أنه لم يحسن صلاته ويوم أن يحسن صلاتك فسوف تناهه عن هذه الذلات وهذه السقطات ومثل هذا كمثل للصلل دخل بيتا فوجد فيه أساس البيت ولكنه وجد في المقابل الآخر مبلغا من النقود عالي القيمة خفيف الوزن فاخذ المبلغ من النقود وطرك البيت وهل كان يتصور منه أن يحمل مرتبة او لحافا من البيت أو سريرا من أساس البيت لا لكن أخذ عالي القيمة خفيف الوزن كذلك الشيطان أخذ من هذا الرجل الصلاة فلا بأس أن يترك له بعد هذه الصفات الطيبة طيبة. وجنده ليكون جنديا من جنوده وخدعه ليخدع نفسه ويخدع به الناف ويضحك به على الناف أيها المسلمون الكرام كرام. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها يا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال لأولياء الأمور علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عصر السنين وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا قال انت ما تجيبش ابنك وعنده تلس سنين وعايز تعلمه الصلاة. واربح سنين وعايز توقفه في الصف وعايز تدخل المسجد على شن خاطر تصلي به بين الناس. لا يستطيع ان يفهم ان تقول له اجلس هنا او اجلس هنا. فيفسد الصلاة على الناس. لانه غير مميز. انما انت مطالب ان تعلمه عندما يبلغ سبع سنوات. كما قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وأن تضيبه عليها وهو ابن عشر سنوات هذا <تصفيق> الذي عمرك النبي صلى الله عليه وسلم به لا تحمل نفسك فوق طاقتها أيها المؤمنون الكرام حافظ على الصلاة واخشعوا فيها لرب العالمين وقو انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة امرنا, أمرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والموت راحة لنا من كل شر رب اهت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقنا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محرومة اللهم اغفر للجميع ذنوبنا وإصرافنا في امرنا وطهر قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفك أسرنا وتقبل دعاءنا وأعمالنا فأنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيم الصلاة